بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون كلا لو تعلمون يَقِينًا مَا تَرَوْنَ الْجَحِيمَ مَا تَرَوْنَهَا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يومئذ عن